مكانا خلقه للإنسان وجعل له أجلا ينقضي فيه ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وجعل لهذا زمانا وجعل له انقضاء وكسب على الأرض ومن فيها الفناء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 عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعداه وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء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 فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك والفائز يا عباد الله من اعمل الدنيا في فكاك نفسه من النار والفوز بالجنة دار الابرار والخاسر من اغتر بالدنيا ورضي بها وبذخارفها فمن زحزح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 أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فيا عباد الله ان هذا العمر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 عن هذا المال من أينكتسبب أم من طريق الحلال أم من غير ذلك وفيما أنفق.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 علالية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 إليه ذراعا ومن تقرب ومن اتى الله يمشي اتاه الله هروله وان ربكم يا عباد الله عند ظنكم به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 وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراء فاللهم طل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن صحابتي اجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اجعلنا من المرضين اللهم, اللهم, اللهم اجعلنا من المرضيين اللهم اجعلنا من المرضيين اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم واعمالهم وطب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 قالهم يا رب العالمين اللهم اطل اعمارنا في طاعته اللهم اطل اعمارنا في طاعته اللهم اطل اعمارنا في طاعته اللهم من علمته منا على خير مقيم اللهم فزده خيرا إلى الخير يا رب العالمين اللهم ومن علمته على معصية اللهم فرزه توبة صادقة يا رب العالمين اللهم فرزه توبه صادقه يا رب العالمين اللهم فرزه توبة صادقه يا رب العالمين اللهم املا قلوبنا حبا لبعضنا يا العالمين اللهم املا قلوبنا حبا لبعضنا يا العالمين اللهم املا قلوبنا حبا لبعضنا يا العالمين اللهم من علمته مهاجرا لاخيه او قريبه او في دنيا اللهم اهديه العالمين اللهم صلم من قطع العالمين اللهم صلم من قطع العالمين اللهم صلم من قطع العالمين اللهم اجعل عام القادم خيرا وبركة وهدى يا رب العالمين اللهم بارك لنا في اعمالنا وبارك لنا في اعمالنا وبارك لنا في قواتنا وبارك لنا في عافيتنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في اهلنا وبارك لنا في جيراننا وبارك لنا في اموالنا وبارك لنا في بلدنا وبارك لنا في ولاة امرنا وبارك لنا في كل نعمة انعمت بها علينا يا كريم اللهم زدنا من النعم اللهم زدنا من النعم اللهم زدنا من النعم اللهم ما كان من خير في هذا البلد اللهم فثبته وزده يا رب العالمين وما علمت من غير ذلك